الأخ يسأل يقول هل من الممكن إقام الدورة في كتاب الصلاة لمدة أسبوع من السبت إلى الأربعاء أو إلى الثلاثاء على ما يناسبكم فإن كان مناسب نرجو إجراء تصويت على موعدها وذلك كي ننهي فقه العبادات قبل نهاية الفصل الثاني فهناك بعض الطلاب قد ينتقلون من المنطقة الشرقية في نهاية هذا العام آآ تنشطون لدوره في فقه العبادات من يرى أن هذا مناسب يوميا أسبوع طبعا أسبوع ما ننتهي منها في... ننجز قدرا يعني في صفة الصلاة أو نعم من لستم بأكثرية الأصل بقاء مكان على مكان هذا الأصل أصحاب حكم الأصل طيب. يقول بالنسبة لسنة الظهر القبلية هل تصلى ركعتين أم أربعا تصلى ركعتين عفوا صلى أربع ركعتين ركعتين يفصل جيد وأما التي تفتح لها أبواب السماء فهي غير يصليها أربعا من غير سلام من غير تسليم من غير فصل يقول إذا صلينا أربعها لنفصل على كل حال الراتبة يصلي أربعا ركعتين ركعتين, ركعتين ونجد الشاهد الأول كما تقدم في ركعتين أن نصليها بلا جلوس للتشهد هل السنة البعدية لصلاة الظهر مصليها أربعا بحيث مداوم عليها بدليل من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعدها حرمه الله على النار أنا أقول لو أخذ الإنسان بمثل هذا فأظنه يكون قد أخذ بالأكمل فإن عجز عنه إنه يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها جيد أخذا بالحديث أن الله له يقول هناك هل هناك أو ذكر أن في حرية في الجنة يقال لها لعبة هل ما ينالها إلا الآمرون بالمعروف إن هن عن المنكر هذا جاني رسالة بالجوال سؤال ما فهمته رديت عليك لأن لم أفهم السؤال والآن هذا إيش الموضوع هو رأي الرسالة ها هو رأي الرسالة هو يمكن صاحب الرسالة الرسالة أوضح من رسالة الجوال هذا السؤال أوضح أنا ظنيتها أنها صنعت لعبة في السوق أو أنها أحد راسم كاريكاتير أو أحد يستهزء بعهد الحسبة وطلع اللعبة يسمينها الحورية خشيت من هذا لكن هنا طلع أنه في شيء في الجنة حورية اسمها لعبة خاصة للأمرين لا أعلم حديثا صحيحا في هذا إطلاقا مع أنه في وقت سبق حاولت أن تتبع كل ما جاء من الروايات الصحيحة والضعيفة في الأمر المعروف أنها المنكر لا أعلم رواية تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما أدني من يجابها يقول من متى يصلي المسلم سنة الفجر خصوصا أنه يقال أن الأذان في الوقت الحالي على حسب التقييم الفجر يؤذن قبل الوقت أقول يحتاط يمكن أن يصلي بعد الأذان بنحو عشرين دقيقة ما الاحتياط. وأما ما يتعلق بالإمساك كما ذكرنا في الكلام على الصيام فإنه يحتاط احتياطا معاكسا لهذا احتياط للصوم فإذا سمع الأذان توقف لا يأكل ولا يشرب لكن لو جاءنا واحد وقال لنا أنا أكلت وشربت بعد الأذان ما نستطيع نقول صومك باطل وهذه القضية ذكرت لكم أن اللجان من أهل العلم الذين ذهبوا ونظروا إلى الصبح طلع الفجر اختلفوا. فبعض اللجان ذهبوا وقالوا يصل الأمر إلى, إلى أكثر من 20 دقيقة إلى 20 وبعضهم أحيانا قالوا يصل إلى 25 وهذا كثير وبعضهم قال خمس دقائق وبعضهم قال أبدا هو على هذا التقويم، نعم ولذلك لما القضية كتب فيها مرارا من جهات عدة ومن بعض القضاة كتبوا فيها وغير ذلك كتابات كثيرة الشيخ عبد رزق بن باز رحمه الله آخر الأمر قد يبقى الأمر على ما هو عليه في التقويم لأن هذه رجال تقابلت أقوالها وكلهم من أهل العلم فيبقى على ما عاهد الناس على هذا التقويم ولا يثار بلبلة بينهم لأنه لا مرجح لهذا على هذا فبقي الناس على حالهم أو لا من نقلهم إلى غيره من غير نعم فالحاصل إن سان يحتاط نسب سنة الفجر أو صلاة الفجر للنساء في البيوت يعني بعد عشرين دقيقة من الأذان ممكن. وبالنسبة للإمساك في الصيام بمجرد ما يسمع الأذان لا يأكل ولا يشرب. يقول هل تقضى السنة البعدية للظهر بعد العصر ممكن إذا كان الإنسان فاتته من غير تفريط فيمكن أن يقضيها كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التجاع بعد سنة الفجر هل هو سنة وهل يفعلها المسلم في بيته فقط خاصة أن بعض الناس يفعلها في المسجد فهل ينهى عن ذلك؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في المسجد جيد وقد لا يكون ذلك من اللائق أن الناس يصلون في الصف يتمددون لا يليك مثل هذا التصرف أمام الناس بخلاف من جاء إلى المسجد وهو ولم يأتي أحد وهذا المسجد في ناحية لا يكاد يأتي الناس إلا في وقت متأخر وهم جماعة قليلة أو أهل بيته أو مسجد في طرف مزرعة أو نحو هذا فالأمر في هذا سهل لكن أمام الناس ناس يدخلون المسجد الجامع والصف كلهم ممدد هذا لا يليق فكان أن يفعل ذلك في بيته جيد بعض أهل العلم كما ذكرنا أن ذلك لمن قام الليل من أجل أن يستريح ومنه من أنكره كابن عمر قال هي بدعة نعم. على كل حال من اضطجع لأنه بسلم الحديث اللي سبق أمر مطلق بالاضجاع ما قال لمن صلى الليل فمن اضطجع فارجو أن يكون موافقا للسنة ولو لم يقم الليل لكن ينبغي أن يحتاط لأن الإنسان في هذا الوقت قد يكون يغالبه النوم فيضطجع في بيته زعمه أنه يريد أن يطبق السنة ثم بعد ذلك ينام عن صلاة الفجر عن الفريضة فينتبه لمثل هذا يقول نعمل ذكر المصادر التي ترجع إليها في شرح هذا الكتاب هناك شيء لا أقل لا أنزل عنها قدر الامكان، هناك شيء أزيدها أحيانا في شروحه مثل شرح ابن دقيق العيد ومثل العدة للصن نعم ومثل شروح بعض الشروح في الفقه مثل حاشية ابن قاسم ومثل شرح الشيخ بن عثيمين ومثل بعض الكتب عندي عليها تعليقات نعم في الفقه نعم و. هذا بالقدر يعني الأقل خمسة نحو خمسة كتب لحد الأدنى حين وجد ساعة رجعت إلى بعض الكتب مثل فتح الباري وشروح السنة مثل جحفة الأحودي وغير هذه الكتب نيل الأوطار وسبل السلام وكذا لكن الحد الأدنى الذي يعني قدر الإمكان ما هو خمسة كتب تقريبا في هذا الدرس الدفّس. يقول إذا شاهدت أحد الروافض يصلي في المسجد هل منعه من ذلك أو أتركه قال له يصلي مع الناس لا تمنعه أن يصلي مع الناس يصلي مع الناس يقول أيهما أو لا الحفظ وجه أم تلاوة جزئين وإذا تعارض أيهما يقدم الإنسان يجعل لنفسه حظا من التلاوة وحظا من الحفظ وحظا من المراجعة المراجعة يسرع فيها والحفظ تحتاج وقت والقراءة بالتدبر تحتاج إلى وقت بحسب الحفظة وبحسب مراجعته وبحسب ما عنده فإذا كان إنسان حفظ القرآن كاملا وراجع كل يوم ثلاثة أجزاء فيمكن أن يقرأ قراءة تدبر باليوم ربع جزء ربع حزب ممكن نعم فهو يختم كل عشرة أيام ختمة المراجعة لكن لا يخلي نفسه من قراءة فيها تدبر وهكذا بحسب بحسب حاله لكن يحاول أن يجمع إن كان لم يحفظ بين الحفظ وبين المراجعة قدر الإمكان سددوا وقاربوا يقول أحسن الله إليك هل ورد رفع اليد للدعاء على قبر الميت بعد دفنه لا يحضرني شيء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليه الصلاة والسلام قال فاسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الميت يدعو له وتقدير ذلك بنحو نحر جزور وتوزيع لحمها يعني يمكن أن يقدر الآن الوقت الحالي بحدود 20 دقيقة أو نحو ذلك بالنسبة للجزار الماهر أما الجزار اللي ما هو ماهر فهو فقط حتى يبرك البعير لأنه بارك، ينحرونه باركا جيد ويربط رقبته إلى الخلف هذا يحتاج إلى ساعة ونصف جيد ثم بعد ذلك يبدأ يضرب فيه في نحري أو في لبته ولا يفعل شيئا فكيف بي فالمقصود أنه من يحسن هذا كيف يكون الاضجاع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن وهو صلى الله عليه وسلم ينتظر المؤذن ينتظر المؤذن في بيته كان بلال يؤذنه بالصلاة وهو في بيته نعم يقول إذا صليت قبل الظهر أربع ركعات بتسليم واحد ونويت بها السنة الراتبة لصلاة الظهر وما ورد في حديث اتصال أربع قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء. يقول هل يمكن أجمع بالنية بين الأمرين نقول إن قصد بها الراتبة فقط فأنت فليس ذلك بحسن لأنه يفصل وإن قصد الجمع بين الأمرين فأرجو أن تجزئه فيغتفر الجلوس والترك التشا ترك عفواً تسليم نعم لمراعاتي لمراعاتي صفة مشروعة نعم في هيئة الصلاة وصفتها كما يقوم الإنسان خلف الإمام متابعة له ويجلس للتشهدات في الصلاة الواحدة أو نحو هذا فأرجو أن يجزئه ذلك ولكن لو أنه صلى هذه ثم صلى هذه بصفتها فهذا لشك أكمل وأفضل وأحسن لأن هذه بصفة وهذه بصفة لكن على كل حال من العبادات ما يمكن أن يجمع بينها بنية واحدة وهي قاعدة معروفة ذكرها الحفظ بالرجع في كتابه القواعد وأطال في الكلام عليها ولها فروع كثيرة العلماء مختلفون في فروعها وأمثلتها تطبيقاتها كثيرا لكن أصل القاعدة صحيح فهذا من الأمثلة التي قد تصح في تطبيقات القاعدة والعلم عند الله عز وجل يقول حديث الأربع قبل الظهر هذه هل المقصود في وقتها أنها قبل دخول وقت الظهر أم قبل لا بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت وقبل الإقامة يقول جاء في حديث عند أبي داود لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، بمعنى أنه مؤتمن في هذا، نعم، ها؟ بمعنى أنه مؤتمن، نعم، والأصل أنه إنما يفعل ذلك تأديباً، فليس ذلك محل توهمة، حتى يحتاج إلى استجواب ومراجعه ما أشبه هذا، لا يسهل. لكن لو أن الرجل كان متهماً أصلاً، سبق منه. الضرب بغير سبب وعرف هذا عن وعرف عن العدوان والظلم وما اشفى هذا فمثل هذا نعم يقول هل اذا أن ايش من الصحابة شيئا هذا يقول هل اذا ايش وش السؤال هذا من الصحابة شيئا فعله بعد ذلك لما له أو للفعل الذي فعله. يقول هل إذا أنكر الذي صلى هو إيش؟ أدرى الله. على أحد من الصحابة شيئا فعله بعد ذلك لما له أو للفعل الذي فعله أدرى الله. الأخ صاحب السؤال منه هذا السؤال. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا قال ما بال هذه النمرقة نعم فهي فعلت هذا من باب الإحسان وذكرت له عذرها في هذا أنها رادت أن تزين كان نبي صلى الله عليه وسلم قد قدم من سفر فرادت أن تهيئ المكان وتزينه له فسترت هذه السهوة نعم بهذا السفار أو النمرق التي فيها التصاوير فقال ما بال هذه ولذلك قالت هي أتوب إلى الله أستغفره مما فعلته كما قالت رضي الله عنه فقال لها مثل هذا فالإنكار كان لفعل لفعلها نعم. أما هي فلم تتقصد المخالفة ولذلك سرعان ما نزعته ولم تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من فعل ذلك لهوا في نفسه ولم يقبل الحكم في سرعا شقتها وجعلت منها وسادتين نعم. يقول ألا يتنزل قول ابن عمر في الاضطجاع بعد ركعته الفجر أنه بدع على الذين كانوا يفعلونها في المسجد وليس في البيت ليس فيما يدل على هذا يقول أين ثبت أن ابن عمر كان يصلي أربعا بعد الجمعة في المسجد وركعتين في بيته أظن في سنن سنا أبي داوود ولا لا يقول ما صحت الأمر بالطجاع فليطجع فإني سمعت أنها هي الرواية حسنها بعض أهل العلم جيد ولا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف لكن حتى من غير الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد وكونه يتكرر يدل على أن ذلك أنه من العمل المشروع. يقول هل هناك فرق بين يقال اجتماع الأمة على مذهبي السنة والجماعة أو على الكتاب والسنة؟ كل هذا صحيح لأنه يؤدي إلى شيء واحد. لأن أهل السنة والجماعة على الكتاب والسنة. نعم، لكن إنما يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. لأن قد يأتي من يفهم بفهمه المقلوب. نعم، كما يطالب به بعض المفتونين في هذا الوقت ويقول نحن لنا فهم ولاهم فهم. فنحن نفهم بحسب ما عندنا من المعطيات وكل عصر يقول ما في السنة لركعتي الجمعة البعدية ركعتين أم أربع أم أن هناك تفصيل هذا التفصيل تفصيل حسن أنه إن صلىها في البيت صلى ركعتين وإن صلىها في المسجد صلى أربع والله أعلم يقول يقول توفي يقول اثنان من زملائنا في العمل رحمهم الله ونريد أن نجمع لهم تبرعات بحيث نقوم بعمل مشروع لهما والتبرعات من زملائنا في العمل ويصل عددهم ما يفوق الخمسين فما هو رأيك في المشروع هل تقترح علينا مشروع خيري أنا أقول تتابع الناس على مثل هذا إذا ما تميت قالوا بنسوي له وقف وبدوا يجمعون تبرعات وأحيانا يكتبون ولك مثل أجره وهذا كلامهم صحيح لا لك مثل أجره ولا شيء أن تبرعت بهذا المال له فهو له وإنما تؤجر على شيء واحد فقط الإحسان أحسنت إليه فقط وإلا أنت بحاجة للتبرع يعني تروح وتعمل وقف لإنسان آخر تعمل وقف لنفسك فأنت بحاجة إلى العمل وأخذ فرصة في الحياة وقد يكون أغنى منك نعم وقد تتضافر قلوب الناس وألسنتهم بالدعاء له وأنت يا مسكين فقير بحاجة إلى عمل نعم فأنت أولى بمثل هذا فكون الناس يتتابعون على هذا ويكون عادة عندهم لم يكن ذلك معروفا بهذه الصورة عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، ولذلك مثل هؤلاء لا يؤيدون على هذه الأعمال كل ما مات واحد قالوا بنسوي له وقف هذا مو صحيح يسوى له وقف من أمواله إذا كان أوصى بشيء من هذا أو تبرع الورثة له أو نحو ذلك أما أن يجمع تبرعات ويقال وقف له فهذا لم يعمله السلف وضي الله عنه لم يعمله وهم أحرص على الخير لكنهم حيريصوا على الخير لأنفسهم أولاً نعم. مع أن الصدقة تصل للميت يعني لو أن أحداً فعل هذا الفعل هل يصل للميت ولا ما يصل الجواب يصل نعم لكن هل هذه الطريقة معهودة عندهم أنه إذا مات صحابي ولا مات تابعي ولا مات أحد فتح المجال لجمع تبرعات من أجل بناء وقف له ليس من ماله هو أبداً أبداً نعم فاتخاذ هذا عادة كما بدأ ينتشر اليوم نعم أمر ليس له أصل من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فلا يشجع الناس عليه لكن لو فعل أجزا يعني وصل الأجر إلى من نوى نعم فمثل هؤلاء إن قال زملاء والله نحن النبي نتبرع له بشيء دون أن يطلب منهم هذا يقول يلا يا جماعة تضرعوا فلان مات نبوا نسوي له حاجة نبوا نبني مسجد لا طالب الناس في هذا ولا تحرجهم خلهم يبنون لأنفسهم يا أخي مساجد واضح لكن لو هم من عندي أنفسهم قالوا هذا زميلنا ولا حق علينا وكذا ونحن نريد أن نحسن إليه هنا تضافروا أو تداعت إمامهم على هذا ودفع كل واحد هل في هذا بأس؟ الجواب لا لكن لا يطالب به ما يجي واحد ويمسك دفتر ولا يطبع أوراق فيها تبرعات ذا و... ويجي الله من يبي السهم بكذا مو صحيح هالكلام جيد لكن من عندي أنفسي أهل البيت قالوا نبي نبني الولدنا اللي توفي أو زملاء في العمل قالوا نبغى نسوي له مشروع خيري مسوي له برادة للماء نفتح نفر له بئر نكفّل له يتيم يجز مافي إشكال في هذا لكن دعوة الناس لمثل هذا العمل هذا لم يكن معهودا عند السلف الصالح رضي الله عنهم بل كانوا أحرص ما يكونون على أن يبذلوا لأنفسهم ويتقربوا إلى ربهم تبارك وتعالى ومثل هذا إذا تتابع يكون سنة بعد ذلك تصير كل ما مات أحد قالوا يا الله نبغى نجمع له كل ما مات أحد صارت أي نعم فيصير خلاص ويمكن أن ان يتنافس الناس في هذا ويتركون ما هم بصدد من العمل الصالح لانفسهم ويصير كل ما مات واحد قالوا يلا نجمع له تبرعات ونبغى نسوي له وقف احنا أحرص من السلف على الخير والعمل الصالح الله أعلم صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه